فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إ ن الله عليم بما يصنعون والله الذي أ ر س ل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت ف أ ح ي ي ن ا به ا ل أ ر ض بعد موتها كذلك النشور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 وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم ا خ ذ ت الذين كفروا فكيف كان نكير الم تر ان الله انزل من السماء ما انزل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 ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه ة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن ا ه د ا من إ ح د ى ا ل أ م م فلما جاءهم نذير ما زادهم إ ل ا نفورا استكبارا في ا ل أ ر ض ومكر ا ل س ي ء ولا يحيق المكر ا ل س ي ء الا ب أ ه ل ه